الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون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 الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائم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 خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين